الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هذه المادة نحمد الله ونستعينه ونستنصر ونعوذ بالله من شرور نفسنا وسيئات اعمالنا من يدعو بها الى فلا محلل وامنتم على ان الله لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي هو خليق ارسل الله سبحانه وتعالى بين يدي سع الى كافه الناس بشيرا ونذيرا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 يا أيها الذين أمتقوا الله حقا توقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين أمتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقل لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى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 فقد جعلناه له وليا سلطانا فلا يشرق في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهدا كان مسئولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقم ما ليس لك به علم ان السمع والبصره والفؤاد كل اليك كان امر مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيؤره عند ربك مكروها ذلك مما اوحي اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى بيهنما ملوما منحورا الآيات من سورة الإسراء الآية الثالثة والثلاثون إلى الآية التاسعة والثلاثين من السورة نقض بحول الله وقوته مع هذه الآيات التي جمعت بين الأمر والنهي وتسمى بآيات الوصائح والايات واضحه في مجلولها العام ولا بد من الرجوع للتفصيل والله سبحانه وتعالى يتحدث مع عباده في هذه الايات وتبتدي الايه التي ابتدات بها الحديث بتحريم وتتحدث الايه عن كبيره من الكبائر وهي قضيه القتل وإراقه الدماء قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق والقتل وابن مسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه فعل الشرك بالله ثم ذكر والسحر ثم ذكر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق فالله سبحانه وتعالى حرم إراقه الدماء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا في حجة الوداع ويوصينا بذلك في آخر موعظه وعظها ابن عباس كما قال الراوي ان الذي بعث لهم قام قيل قصيبا ثم ذكر قال انما ابوالكم واراضيكم ودماءكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وان اوله ظيحاسب فيه الناس يوم القيامه في باب الحقوق فالحقوق تنقسم الى قسمين الى حق الله والى حق العبد النبي عليه السلام يقول فيما أخرج الإمام أحمد عليه رحمة الله إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوضى القيامة الدماء في باب الحكوم القصاص في يوم القيامة أول قبل أن يقضى في مسألة الأموال والأعراض مسألة الدماء إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء القكل الجريمة من الجماهب ومع التوجيهات التي صدرت بكتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن النباح سلم يحدثنا أن هذه الأمة تقول في آخر الزمان إلى أن يقبل بعضهم بعضا وقد حذر من ذلك قال لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول في صحيح الماء مسلم من رواية أبي غرية رضي الله تعالى عنه إن من أشراط الساعة أن يكثر الهرد قالوا وما الهرد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل القتل في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكثر القتل الآن قال ما تنظر إلى واقع الأمة الأمة الإسلامية تجدها تقتل مع بعضها البعض قتال وسف دماء وده برضه حديث ثاني انا بعد سلم انا بعد سلم قال ان من اشراط الساعه الاستخفاف بالدم وقطيعه الرحم ونشوا يتخذون القران مجامير يقدمون احدهم ليقرا لهم وان كان اقلهم فقه من اشراط الساعه الاستخفاف بالدم بيبقى عادي جدا يقرا صوف الان جرائم بتاع قتل في اشياء يعني لا تقدر ليس لها قيمه اصلا في 500 جنيه كنت لك في يعني مشكله في دار الرياضه بين الهلال والريخ اتكلمت في اللاعب ده في التعلاعب الجمر والريخابي يطقك كنت لك اتكلمت في واحد من الشيوخ ولا بحبهم في فنان من الذين احبهم يسيد بلد ممكن يقول لك ولداك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتكلم عن القتل بالحق بذاته حكم النص القراني ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق لابد ان يبقى ناتي ما اخرج الامام النسائي ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال فياتئ يوم القيامه القاتل هو قد تعلق بقتله واي نفس قتلت بغير حق هذا القاتل سوف يذهب الى جهنم في باب المرسوسه التي وردت بذلك ولكن لا بد ان يفقع هذا الامر انا بعث الله قال ياتي يوم القيامه المقتول وقد تعلق بقاتله بي يوم القيامه المقتول ماسك القاتل فيقول يا رب سل هذا فيما قتل يا الله ده قتلني بالدنيا سب وش ما تعرف فيقول الله فيقول القاتل لتكون العزة لك يا رب وده خارج طبعا إن القتل بحق وارج ويتكلم عنه فيقول عز وجل إن العزة لي لك تلك لإنه عشان العزة لينا أنت كنت تستحق القاتل ثم يسأل الآخر سأل هذا بما قتل لي فيقول بما قتلت بما قتلت فيقول لتكون العزه لفلان كتلته عشان يتكلم بالشيخ بتكه ده كتلته ليه يتكلم بالدكتور الثاني زي ما الحلم ايوه قال طيب يا ابو باسم يتورط يوم القيامه لذلك نحن ما نود ان نقول اصيل الكلام في مساله القتل لانه جريمه كبيره واي انسان يعني قتل انسانا او سبق دعاه دعاه درس الشيخ نور القيام اذا كام بالرحله نتكلم عن القضيه التاته ولا تقل النقص الذي يا حرم الله الا بالحق والقتل بالحق الان ينكره كثير من الناس طبعا القتل بالحق فدلت النصوص في الشريعه الاسلاميه عليه ونحن سوف نقيم مع النصوص ونقيم مع الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اول حق من الحقوق وهو حق لله جل جلاله وهذا تركه الامه طبعا ولا تستطيع الامه ان تقيمه لان الامه مستعبده من قبله اليهود والنصارى اتكلم عن الامه الاسلاميه في العالم لا يستطيعون ان يطبقوا معنى قوله الا بالله في هذه الزاويه في حق الله بذل وينكر الكثيرون قتل النفس التي حرم الله تعالى بالحكم اذا اذا قيل ذلك ينكر من ينكسب الى الاسلام كل الايه يقول تعالى: "طائفة الذين آمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون من حارب الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يفتوا يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون" ألا تسوقوا الجهاد الجهاد في سبيل الله الجهاد وما اغناك من الجهاد وطبعا فيه شوفوا هذول يا جماعة الاخوان المسلمين لما يتكلم هيقول لك انتم يا سار السنه ما بيجاهدوا والجهاد عندهم انك تجاهد الحاكم اكن تقلع السلطه عشان يكفيهم يا كل الجهاد عند الله عند الاخ المسلم عند تلميس حسن البنا الجهاد عنده هو بس يركبوا السلطه يقول لك اذا هو ما بيسلطا اذا كان ما بيسلطا إنكم لا تجاهدون يا أنصار الصنة نجاهدون هؤلاء الهدر الحاكم الطاوط ونجيب منهم لابد من نقابة دولة الإسلامية البحكمة منهم دكتور زياط الدوائد أطلب الأطفاء بنا يا مجرم كذب وقتال الكفار اليهود عندك رأيت كيف اليهودي يا اخي يا مسلم انا اتكلم الان بتكلم مع جماعه الاخوان المسلمين كجماعه الحرب في دائره القول تعالى ولا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق اليهودي حتى يعطل الجزيه ولا يذينون دين الحق نحن بنعرف انه اي زند ما يدين بدين الاسلام دين باطل لكن هذه اتفقوا ما انها الناس على ذلك وبالذات اعني جماعه الاخوان المسلمين ومن يساردهم على ذلك من الذين يدعون انهم من اهل السنه وداهيك لهم عاملين في اهل السنه الشباب الجدد ديه وذا يلعب بالمذهب السلفي ويقرب لي بين الاخوان المسلمين وبين اهل السنه وكلنا نعمل ونحمل الكلاب بينات بسيط بسيط وبعد تفضل يا مجرم عامل فيها اهل السنه وعامل فيها سلفي وقتها اتلخبط ما في شيء كذا اللي جاي انا بتكلم عن جماعه الاخوان المسلمين الا بالحق ويجبون ان لا نجهاد مجاهد من ورقه جهاد وضع حقوق الجهاد في الشريعه الاسلاميه في بنيد الاولاد الا الله اليهود, اليهود والنصارى ما يتفق معهم الاخر وصلت مع انه هو فتحت تعلم بالحج الاجوج لكن ما بنقدر نعمل هو اطلق تعلم بنص الايه ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤكم جزيعهم صحوا ونبع سلم قال في حديث ابن عمر أمدت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكى ويقالوا ذلك أعطوا من دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساهم الله تعالى أنت لا يقاتل صوفي يتكلم أنه يقاتل لما نأخذ تصريحات جماعة الإخوة المسلمين ونأخذ أقوال زعماية أنت كتابة ساعة مات عندهم معين وقال لك يا ربماك أنت في قرصه أنت منه أنا أحمد يوازي أنت عندك كتابة لفتو لا رئيس الإخوة المسلمين لا ثابة ساعة أنا أتكلم عن العينة أطلع بنا أطلع بنا أطلع بنا وبعد ذلك يأتي واحدا صغيرا كان يقول لك يا ربما ويقول محمد يودي التعاطل ده لانك خالي من العلم خالي من الادب تتباين فالعاقل هو الخالي من الادب والخالي من العلم واحد من شباب العاقل بتاع التنظيم بتاع السننه اعمل له محاضره بيتكلم بالاسلوب بتاعنا وما من السنه في دعوتنا انت عندك دعوه يعرفك ده دعوتنا وهفي عاقل فايده هو ده عاقل ما يرفع، يرفع، يرفع الفائل نخليه ونعنه، نرجع للجماعة ذلك الكلام ذلك ذكرتهم إما بشي بشي بشي بكث لكن جاري فيهم، فعلا كيف؟ فعلا كيف؟ فعلا كيف؟ سنفي، إنها رسولة تترك التنظيم لا تتنظم مع أي سجاة تخليه لهم الحر، فتر يجيش لها لسه بالفياس، ومشتلكوا يطفقوا لكن، كما تاخد تصريحات، يجيب فاجة التصريدان، أعوض الله رساله Bagus dan ana di di di di kan sekali sederhana ana ya teman-teman tadi فقط يا حلوله اليهود والنصارى من اين يا حلوله ذلك الذي لعن الذي اشاره الذي لعنه لما مات البابا في برنامج الدين والحياه والشريعه والحياه قال انا علئ بهذه اسمع موت حبر من احبار الدين المسيحي وقطه مغاقف مشرفه معنا كامه عربيه اسال الله ان يكتبها في سجل حسناتي سبطا لهذا في مشرك عنده حسنات يا موجب اتكلم مع اولئ القاده اللي جماعتي خالصين في مشرك عنده حسنات ربو سبحانه ولمسلحة من يقال قل هل منبلكم بالأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الجنة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطوا بأعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسول يهدى بشرك ما عنده حزنان وقفل وفي النهايه قال غمق عليهم اللهم ارحم البابا رحمه واسعه وادخله فسيح جناتك لمصلحه من يقال هذا الكلام بس من جماعه القال مسلمين الرئيس يعني اخوان المسلمين في العالم على حد قوله يقول انتم لا تجاهدون تجاهد من يا جماعه يا اخوان يا عصاله نجاهد من في حق الله وجهه اه حقوق الانسان نفى الكلام جكره الترابي وأخذه الله أخذ عديد مقتجم كقائد من جماعة فامو تبين وأنا قال قائد, قائد هذه الثورة وقائد هذه الحركة الحضارية أولاب الشالو جابل أسلم من كان في أمه قبل السيد الرئيس كيلو مرة الله لا عاده لا عاده الله مرة أخرى وقد أذله الله في الدنيا قبل الآخرى جلم لم لما جابوا الأسلم لم لم في أول يعني لقاءه في معتبر حوار الاديان ده قادر كل المسلمين والله يا سيدي لم لم ناس الصليب في البلد دي ولا عفال كلهم والمتصوفه والشيعاه قدر ان تجوز الاخوان المسلمين فاهم لان اصحاب الثوره اصحاب الاثلاث حضاره الاسلاميه دي كانت في البلد دي وستراب ومنكعث كذا فقال لا فرق عندي بين سني وشيعي فارق بينه نحن والشيعة وانده ما نقمع وإن رسولك انده سني لا فارق عندي بين سني وشيعي ورسمي وشعبي ومسلم ومسيحي كله وحد ما هو فارق بلا سني اذا زيد بي اذا كان ما بفارق بين مسلم وبين مسيحي يبقى معناه دينه على حق وذلك كلام الترابي كرمت من رموز جماعتي الاخوة المسلمين جاء صام احمد البشير اللي مسر رندل المدن لما كان وزيراً للشاد ومات جون قرم الخبيث الملعب النصالح الذي نشر الفساد وقاتل في هذه البلاد وسبك دماء الأمام عشان هو رئيس الوقت الداخل يأكل لهما في كسرة حسب الوظيفة و نترحم على روح الفقيد الشيء جون قرم لا والله جاءت بتر بيتر بيتره اسمع ثاني تمكيتك في الخطبه دي جيو فاجيبا بما اذاكم ربما انني لقد خطت فتنتغر لا اليهود اليهود وتلاقي لك دين من جماعه اخوه المسلمين انا بتكلم الكلام ده ذكرته بالمناسبه الاخوان مشه رايد الكلام ده ذكرناه بالمناسبه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق طيب قتال اليهود والنصارى قتال الشيوعيين في العالم إذا كان عندنا المقدرة إذا عندنا المقدرة نتطبق الآن لكن ما بنقدر الآن أنت مش تقول ذايا هجاهد أمريكا إلا تعمل نشيتي لساكد جماعتك هات الأمريكا ربنا يحميك وطربص ممكن ممكن ممكن لكن تمتينان يواجه والله إلا إلي سليت مؤسوحنا بخيارة بحرب فنسين أو لأي إلا منهم هاد وماذا؟ ولا عب على أن تقول كل هذا على حساب الإسلام لا يبقى لا يبقى باسم الدين يا ناس قد كانت الله القواعد التي توعد البنات تقدموا اسلاما بقى بقى افترقت اليهود على 71 فرقه كلها في النار والنصارى 70 فرقه كلها وتبتريق امتي على 73 فرقه كلها في النار ما فيها خلاص منار يهومهم الدفاع عن انفسهم الا واحده قالوا ما يه قال معني انا اصحابك فبقى حق الله عز وجل لا تكون نفس الا تحل الا بالحق في حق الله في طوائف تستحق القتل ولكن في بذل الاقوال المسلمين والدم ما دام في حق الله بقولك لا بس اكل حقك كتل نفسك لا لا باركه بركه في الدين الشريعه الاسلاميه بتعرف انه في اقوال وافعال تخرجك عن الاسلام وا ان قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دي بتدخلك لكن ممكن ثاني تعمل, تعمل فعل او تقول قول يخرجه فالجماعه ما فيهاش شيء كجماعه حتى البنوه وغيره يقول لك الذول قال لا اله الا الله وان محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ده مسلم وانفع بهذا فعل فدي الحلال انكر القراني مجرم صوفي خبيث والله شاهد فوت الى الحلاج واعتبره الناس ولي ومدحه البره في ديوانه وانكر على الذين قتلوا الحلاج ما ادري في بغداد انكر على الجماعه قال قتل الحلاج ظلما قتله الناس ظلما الحلاج والحلاج طبعا انا قاعد اتكلم عنه الجواب قولوا لي لكن بالحق الشيخ الثامي تيم يقل والداعيه الى البدعه يعذر ويتقي به التعذير الى القتل وده بحق الله دعاه الى البدع يقتل دعاه الى البدع بيقول الواحد اشهد ان لا اله الا الله بيقول لكن برضو يستحق القتل وما قتل له دول لكن هو في حق الله الحلاج كصوفي خبيث ها الف كتابا سماه الطواسين طبعاً ده عند الواقعون يقوم لما تجوا الحلاج النصوي يقول لك يا سلام ولا كبير مجرم كبير ده هل نبليه كتاب انت فاهم كلامين سماه النواسين ولبس المرجعة ويتكلم بلسان القوم وقال للنسان يكون الله خلاصة الفكرة صوفي إذا فيه صوفي قابلني بعدين معنا بحضبة اذا كان انت لاكين فيك مغلاب تجاني سمان يا حبيبي اعرف انه العقيده بتاع الصوفيه في النهايه بتصل لقاعده انه التعطاه والله ينفع وكل ما في الكون اكبر دي عده صوفيه كده أنا. الصوفيه اللي عيلوه انت ما دول بتفتكرها الصوفيه صلاه على النبي لا لا صلاه على النبي بتاعتنا وبتتكر الصوفيه باكل كيس هيكسر رقبتك انا اتكلمت معاك بالكثره انا بيكلم عن التصوف كفكر والحرف الحجاج بن مروري ذهب الى ذلك وقال في كتابي سبحاني سبحان ما اعظم شاني كلم قال واعبده لنهايه وصلوا الاكيف اصوفي والكلام ده قاله ابن عربي برضه من الاخفيه الروايات واعبده ويعبده واحمده ويحمده خلاص قال انا لما انسى الكلام ده كده ما كان في حكومه اسلاميه صحيحه واكثر من جهات السعوديه متكلمه بيدار ارضوه في البلد دي بيقولوا هو ده ظلم من اهل الزوق هنا لو قلت كلام زي ده احمده واحمودني و... و... ويعبده ويعبودني ولدمنا للكشف الله يكشف حالك يا مجر من اهل الزوق آه. قال يا من انا هو وهو انا نحن روحان حللنا بدعه قال يا الله انا هيكه و تعالوا هو كذا كل واحد ورسل له كتاب لواحد والكلام بتجاوب يا اخبالي حلاج في كتب السير كالبدار العائره وتاريخ بغداد فيما ذهب الجودي في, في التلبيس بالاسناد ان حلاج هذا كتب رساله الى احد ادباعه واحد من جماعه تاعنا والله فكذب في عننا الله العزيز الحكيم الى فلان ابن فلان المرسل الحلاج وما كاتب من الحلاج لا قال من الله الله الحلاج الله من الله العزيز الحكيم الى فلان والمشكله هو الطراغيط مع انه حبيبهم كل ما في الكون بيمثل الامر لكن في التطبيق العملي الله يكون الشيخ بس لانه لو كان صادق الحلاج في انه كل ما في الكون الله كان يقول انه من الله العزيز الحكيم إلى الله الرحيم الرحمن الرحيم قالوا اكتب لا كده ما انه عغيته كده عغيته انه اي حاجة يتكون الله لغاية الكديسة يتكون الله زي ما قال ابن العربي الصوفي عليه العطول الله ويتكلم قال وما من عابد يعبد معبودا وإن تغيرت وتعدد الصور المعبودات فهو في الحقيقة عابد لله فمن عبد ومن عبد الحجر وعبده الشمس او القبر في الظاهر قال لك عبده الشمس بالنسبه لك انت مشرك ده هو عبده الشمس والقبر ده بالنسبه لك انت مشرك فعل الاصنام هو في علم وفي الباطن تشعبات يا الله دخلوا الحلاج لما قبض قبضت الشرطه على هذه الرساله الشرطه والجيش دخلوا في زمن الحكومه الاسلاميه في بغداد قبل مجلس الامم وقانون الامم المتحده بدر الكرم تاريخك كان دابد الحلاج واستتابه الى ما الامه الاسلاميه واجبر على قتل ما يتكلم عن الكلام ده في دائره الايه ولا تحفظ النبى الذي حكم الله الا بالحق فجاء بالحلاج وقيل له انت بعثت بهذا الخطاب الى هذا الرجل يا حلاج الزور ده قال انت ترسل كده والرساله دي لما غضبت العقوبه انت رسلت الرساله دي صحيح رسلتها فنظر إليه أبقى قال نعم هذا الخط خط بخطان صعب قالوا طيب الرسالة دي ما كفع من الله العزيز الحكيم أنت الله يا حلاك جدت الله به طوفي ولي قال نعم هذا هو عين الجميع عندنا نحن كصوفية وكظوم وانا الله وانا الله الحاكم لهذا جماعة رعزين والله قال ولكم قاعدين في الكافه فرجى والله قصو ما بالعيب والله ازيك اجي المجلس اقول ما الوقت اللي قاعد معاك ملقطين تجانيه ونخشب ديها واخوان مسلمون زي المجالس بتاعه الفخري ما نبلبا يقول لك هياك يا باشا Sudan لو 1 مليون جايت من وين شايت وين تجاني اطلع برا هياك يا باشا Sudan انت من المسلمين ناكل نخشب اطلع اطلع برا انت لاعب كوره امر اذكركم انا لاعب كوره من كلكم سلام عليكم وسلام عليكم دي كمان السلام والله الذي كان قد يتفطر قال ولما بقى ولو تشوف ثلاثه يوم لو جدع يا ترجع من الهواج بتاعك ابونا الشيخ وارى واعتقد واهل الذوق واهل الكشوه انا لما غبي ما بشوف الا الله لغايه ما اشوف الكنيسه دي الله شوف علينا كلام ده بتاع ترجع ولا ان قتلت انتهينا هذا ثلاثه ايام قابل والله صاحب في واحد ساله حسين يقول الكلام ده ذكر محمد عثمان عبد البرهاني وشاهد شاهد في الاخياء في كتابه قبس من نور والله صاحب اجراء تاع البرهاني قالوا عندما ادخلت الحلاجه السجن وهو زعلان ساله حسين شاب فقال له يا امام ما حقيقه هذا التصوف الذي تدعون اليه هذا الجوه ما معروف الشعب ده جريبت وشنا لكن كان معروف السجن وفبعاً ما صوفي باعتماد جاوبة جريبة تانية عشان كده مستغرب بالحلاج وصوفي جاب وجوه معه طبعاً نحسن بيبوره نحن في الزمان علينا صوف نبض الجوه إذا حصلت مشكلة تدخل الجوه يقول له لن يقيك حمولين مشاكل فالمشاكل جايبة العفل ده والله الله دخل الجوه وقال له ما عقلت هذا المسهب قال له هذا الأخبره قال له إني باكر بكلمه بكرة في شماله لكن قبل قتلون أنا أتكلم هم أنت يعني لم أخذ لي أقتل قال يا إمام لقد وعدتني بأن تخبرني عن حقيقة مسهب التصوف قال يا أبني التصوف يعني كفرت بديل الله والكفر علي واجب وهو عند المسلمين قريه وهنا التصوف أكفر بأرضه أكفر بأرضه هذا التصوف وصحيح ماذا قال أبو فقدر الله الرجل الـ الـ الاخر الجعد بن درهم انا الكلام ده اذكره في دائره ولا تقطعوا النقل الذي حرم الله الا بالحكم انت فاهم واحد بدري اسمه الجعد بن درهم مجرم فذلك جماعه بعدين لاسع الجعد بن درهم التي انكرت فيها الصفات صفات وطبعاً الله وصدعوا بها السنه والجماعه يثبتون ان لله صفات انه استوى على العرش وانه كلمه الله موسى تكليما من صفات الله انه يتكلم وخلى موسى واتخذ الله ابراهيم خليله الجاد من ده لما جاء الحكايه دي شاف انه اذا قلنا الله تكلم موسى هناك اضب جلال ذاته كلمه موسى يعني قال الله خذا الكلام في الثور والكلام ده قوي لكن اضب جلال القدر ما خلموه فده على المذهب ده ومذهب المعتزله ذا مثل جوال إطلاع من بر ما أفضل حقيقة دي صوفي أفضل مطرم غير خلا فدعا إلى أن الله عز وجل لم يستوي على العرش ولم يتكلم مع موسى ولم يتخذ إبراهيم هذين هو الكلام ده نشره على حساب الإسلام يعني. لما نشر الكلام ده نشره تنزيها لله ما قال كافر بالقرآن إذ أول الكلام مفكر إسلامي باللغة العصر قوم تاع مفكر اتلا يقول لك يا اخي لا يمكن نتكلم نحن قول الرحمن عجسه استوى يلي قوم الان ليس كبيت لي جاءت قول يجيك واحد من الجامع مره لقد بلغني ان بعض الناس وفقاخذتهم ولا سوفي قالوا بان الله استوى كيف استوى يا ولد اذا قلنا استوى فاننا شبهناه قال لك اننا شبهناه يا يوسف قال لك روح نحن قلنا استوى ليس كبيت شيء لكن هو والذي انه مريض أخو مسلم دكتور لم يستوي وهؤلاء الكفار وهذه عقيدة وهابية هو مجرم مجرم هذا الجعد بن ذريم وقمت على الجعد بن ذريم الذي نشر هذه العقيدة وعنك يا طفات المولى سبحانه وتعالى والحاكم لحكومة صحيح صحيح الحاكم في الوقت ذات لو طبقك المسألة دي والله العالمه الجمايط الاكافر الحاكم ذاته بنفسي في بغداد وفي البصره ها خالد بن عبد الله القصري صلى بالجماعه صلاه العيد عيد الضحيه عيد الاضحى بعد ما صلو قال لهم يا المسلمون اذبحوا ضحوا وضحاياكم تكبر الله منكم فاني مضحي بالجعد بن دربه انا اللي ضحيت بني هذا بضحي بواحد مجرم ها صوفي معتدل وشيء فانه زعم بان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا ونزل من بيسبه مين صرح ما ابو اكبر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو يا جماعه اخبار جاء... العلماء واقف ناس جزاك الله خير يا خلا طبعا الا بتسلب وتفتح وتكون متحد قول صلى على رسول الله ذكر البعض منهم ما انقدر يقول لانه في دول صحيح الذين امكنه في العرض أقاموا الصلاة وآتوا الذكاء وعمروا المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور مواصل في شرح الآية أقول قول هذا وأستقر الله لي ولكم فاستقروا من كل ذا من إنه رفور رحيم الحمد لله تعالى دين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والرسل وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه والسنه بشنه لدين وصا ولا تقول نفس التي حرم الا بالحج انما سلم ذكر بالحج فيما ذكر البخاري ومسلم متفق عليه انه وسلم قال يعني لا يحل دم امرئ مسلم الا بالله تالاس النفس بالنفس والسيب الزاني وال تارك لدينه المفارق للجماعه الجماعه انكروا اثنين والله صايب في البلد دي ناس الصادق المهدي والترابي ودبان هيك خبيث في نهايه المطاف انكروا من تمام من الحديثه حسب الكلام اللي كتبوه النفس بالنفس تقتل انسانا يقتلوه دي اتفقوا عليها يقول لك قتل اا اقتلوو قتلوا ناسه لكن السيف الزالي ها والطارق لدينه الفارغ يا جماعه اهل الكلام من قديم الزمان والفكر زي ما بنقول ان شفافه من هيمه الضلال وما صار وانكروا والكلام ده من بدري يعني قالوا ناس بنوا على على مساله احاديث الاحاد والكلام ده ليس على الفكر لا تفيد ولا تفيد يعني اليقين في مساله العقيده او علاقه الدماء وهذا كلام باطل انا هذا انا عبره بس لكن الحديث بتاع الحد ينقسم لاقسام فيها الصحيح الذي يعني ثبت اسناده واجتمعت به شروط الصحه وبعده يفيد الـ الـ الـ الـ الـ ال ال اليقين في مساله الضياع فقد وإراقه في وإراق كل الأعمال دي دايما هيك صور يا جماعه والدليل كما ذكر ماذا فصلت التحليل بعد كان نوريك المساله دي في في مصطلح في اصول الفقه الدليل على ذلك انه احاديث في اطلاق في تقرير القاعده وفقه في قال قاعده من ان ذلك قال البخاري وقال القرطبي الدليل على في طلب من انكر اخذ احاديث الاحاديث قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فقال ام عز وجل قال ان جاءكم فاسق بنبأ ما معناه فتبينوا واحد واحد اذا صدق وتبين انه صادق فلا استبر ذا صحيح يؤمل به بالمعتقدات لارهقه الدماء كل الاحكام الشرعيه على كل حال بكل بانه المبتدعه ومن وفقهم انكروا ان يقتل الزاني المحصن فقالوا يعني ذل محصل والزوج يقول لك اديهم هي جبل فقل له يا اخي الرسول قال ده حكم اختل يقول لك لا الله قال في الكتاب الله قال في الكتاب الزانيه والزاني فجعل كلهم بيعذبا ولذلك الله قال كده طيب ما انا عارف والكلام ده انت جبته الله جبته من وين وجاب لك النبي عليه الصلاه والسلام طيب الذي قال هذا نقل لك هذا القران عن الله ونعلم هو الذي قال كلف الحكم والكلام ده عنكرته يعني هذه القوايم وانكره الترابي وانكره السابق المهدي بكذابه العقوبات الاسلاميه وقال لا يمكن ان ناخذ بالحديث في في في مقارنه الايه التي اثبتت ان الذاني ياخذ 100 جلد وما في ذا ما ما اي ما فقط ولا يهلكنا هذا وقال انزل اليك ذكرى لتبين للناس ما نزل لهم فبياذا يمكننا حديثا تبعثوا وهو قران صفي في, في حقيقته اي المسوخ كل حروفه فيما يعلم في باب الناسخ والمنسوخ في القران ما نُسخ حكما وبقي حكما النسخ مع انواع في القران فيما نُسخ حكما وبقي حكما ومن ضمن ما نُسخ حكما وبقي حكما اللي هو قضيه رجم الزاني بالحق ينسخ ولا بعث له عشان كده الله الخطاب في البخاري وفي موطئ مالك قال صعد المنبر وقال ايها الناس كان في ما عند الله سبحانه وتعالى في كتابه الشيخ الزاني والشيخ الزاني فالجموع البثه كان في ايه زي دي اللي هو عزيز محسن الزاني يقتل والمراه برضه كان في ايه زي دي عمر بعدين نسخة قال بعدين الشيخ القال قراناها وفقهناها فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده مما يدل لك على استبرار الحكم ورجننا من بعدي واني اخشى ان ياتي على الناس زمان يقولون لا نجد ايه الرجم في كتاب الله مثل الكلام اللي قالوا امم والخايف منه الان يقولوا صادق البادي والناس سالانه قال امه وتراد تاع احكام المسلمين واني اخشى ان طالب الناس ان يقولوا لا نجد ايه الرجم في كتاب الله هلا ان الرجم حق في كتاب الله بنص الايه اللي كانت موجوده نصت حقا وبقى عقبه إذا قامت البينة أو كان الحبل الحمل أو الاعتراف إذا ثبتت البينة باعتراف المجرم أو بالشهود أو بالحمل ده بعد كده قال الرجم حق فيبقى ده بعد السلام قال ونا نتكلم الآن في كل آية وَلَا تَقْتُلُ النَّفْلَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ من ظنها لا يحل دورين مسلم إلا نعدى ثلاث عن نفسه بنفسه والسيد جعل الكلام عندنا قلنا دي انكرها ولا لا وبرضه قضيه الكارك لذيدي اي المرتد يا الترابي برضه حامل باب الاسلام طب صادق بعده وغيره ناس فارقت السودان وغيره من اهلي ازاي اتضلال والالقرضاوي انكر وحد الرده وحاول يضربوا النفوس بعضها ببعض اجل طلعت مصرح بالكلام دي في الجرايد ووجوده في فتاويه انه قال ما في اسماء ذول بورصاد يقتل وباقي النص قال يدل على ذلك نص صريح الحديث موجود قال الحديث ده بقى في القران ما بقى في القران يا اخي الهديه بس التجاهل بالقران هو اللي علم فقال ما في حد رده لانه في حريه الاعقيده ده كلام القراني ولذلك قال قال تعالى في كتاب الكريم ان غفين كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم بعضهم قال <تصفيق> ما فيه، لو كان بكتلوبها آمن وكفر، قال له ثم كفر وآمن يكفر على كافه ويخجع على كافه وجاب الآية الثاني يحاول إعرض ذلك الحديث على حتى أبدأ له وقال، قال تعال لا إكره بالدين لقد تباين رجبها الغيب جاب الآية الثاني، وأراد أن يبضل هو والمعاته من جماعة أفوان وثنين أن يبضل ما أذكر والآية الأولى اللي هي لا إكره بالدين ما تبعارض مع الحديثة لا إكره بالدين ما بتذعره بعينه يقتل تارك ديني كل واحد قال ما نضد دينه باقتلو برضه في البخاري اترجع دينه دمه برضه ما واحد احتمال يكون نصراني بيهودي نقتله كيف هو اللي بتقتل هو الكلام مكتوب به مكتوب به المسلم وبعدين مكتوب به المسلمين وبدل دينه لانه ما في دينه اثبت الا الاسلام عشان كده يهودي امتى نصراني ده ما عمد ده ده ده يتبسح كده ساكن ما هم كله واحد يا غوني مجا نصراني نصراني مجا شيوحي ده ما عمد ده ده ده ده ده وفي النهاية الكفر من الله واحده فالمخصوط بدين الدين ومن يبطئ غير الإسلامي فينه فلن يقبل منه هو في الآخرة من خسيره فالمخصوط لا يقع بالدين ده بعد يدخل الآية دي مخصوضها شو؟ بعد يدخل بعد دين ده الإسلام ده بعد تدخل قبل تدخل بديك خرية عشان كده حدد له بعد دخل اسمه حد المرتد يعني دخلت براك وده اللي كان بيقوله لو هتلم في حديث بريده كما جاء في التلوي دي ان معتله كان اذا بعث اميرا على على سريه اوصاه في خاصه نفسه بتقوى الله ثم اوصاه بالمسلمين خيره في الجيش ثم يقول له اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاثه ادعوهم الى الاسلام فينقبلوا دعاه الهوشك اللي زام باراو خشه فكف عنه وقبل منه خلاص كده بص ما خشه باراو فانعبوا قال ما ده الهوش فسلهم الجزيه يدفع الجزيه ويبقى نصراني يبقى يهودي فانعبوا فاستعين بالله وقاتلو اذا لايكها في, في الدين ده الحديث عشان كده حد الرده ضاعت خشه عرضوا عليه الاسلام وبه حريه وانتم ماذا ولد ما داير ولا فاجزه فاجزه دفات خلاص ابي تدفع الجزيه او بعدها يتبعك شوف خشتني فاخ ساي لا تت... تت... تعمل با الشيطان مشهور له يا سر الله اخذت لك سنه داير تمرق الله يا اخواني دايره ما بيبي تدخلك شنو عشان تجا تمرق تروك ثاني ما في طريقه شيك انت مختار حتى لو جوه ما بين احنا بنخدك بالظاهر فيبقى الايه الثانيه ذكرت تراب وغيره من عمه الظلال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم ما بتتعارض مع الحديث الايه دي عند الرباع قالوا بتتكلم عن مساله التوبه ها والاستتابه للاستتابه للي لمن لمن ارتد عشان كده المرتد اذا اذا جنب السنه من اللي بنكره وقال لك يا دول لا يا اخي رجعت خلاص إن الذين آمنوا ثم كفروا خلال جبال يبدأ لسيف كفر جاءوا لسيف قال لا لا لا لا لا لا لا لا سيف عز أشهد الله رجع أخذ نك عن السفة شهور جاء يرامنه يبس يفضح برضو الأخوان دعني دمعنا إن الذين آمنوا ثم كفروا فتتكلم عن الاستثابة للمرتد إن المرتد هاتوا بكل صوايا وفق الايه هذو هذو قراها كمرات بعد المره الثالثه قاعد يكرر في خيال لانه ده ممكن يكون صعب ان الذين امنوا وكبروا ثم, ثم امنوا ثم كبروا الى اخر الايه المره الثالثه ثاني لو قال انا داير ارجع ما في طريقه يغسل ويقام عليه الحد الحديث ده مكتمل بعد في الايه ولا تقول النفس التي حرم الله الا بالحب مين واصل في الايات دي انها كل ايه عندها احكام مروعه في مرتي القادمه اوصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم